نواصل كنارته ايها الاخوه الغبنه يشرح في الاصول الثلاثه شيخ الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو سيد السيوطي خواني لنواصل في طلب العلم وتعليم التسنن العقيده الصحيحه وتعانيهما ينفاو وقد ذكرنا على طول اجتماع المجتهد واديله الاجتهاد او الاجتهاد ان يا كن وجوده هي الكسعي يا كن وجوده هي الكسعي هذا الحديث ان فهمت تستعين بالله الاجتهاد يا فانا والعون وهي انا وهي ان هو انه هو واحد استياره دي مشيين لا يا ابو غيره الربا هذه استرضه عائده سوى اللي هيشوف ما نستعانك غير الله شيء لا يقلع عليه إلا الله فإدمه قد أشرت لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عبد الله جل الله تعالى أمر بالاستعالة به قال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحبيب إذا استعنت فاستعين بالله ها الاستعانه سنجي لا يقدر على الا الله في شفاء المرضى وتفريج الكربات وقضاء الحاجات التي لا يقدر عليها الا الله فلا يجوز الاستعانه الا بالله وحده فمن صرف عن غيره فقد اشرك بالله اشركا كبيرا والنواحي يعني هذه السياره فيما يستر عليه المخلوق فانت في السكنو دي احد ان ان نبي معك ما في ازار او ان يحيى معك متاعه او نتاع شيء مباح هذا جيد كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وساعدوا على خدمه الجوان والله وك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله اوعن عبد معك ما جاء عبد في عوني اخيه وكذا في الحديث وتوحين الرجل حتى حمل ومساءه على كافتك أو كما جاء في الحديث أما الاشتراك المخلوق يشجد الهرس وعليه إلا الله مثل جلب الغذب ودفع الغذب فهذا لا يكون إلا لله السعادة لأن الاشتراك بالأبو القاد والدين نوشرابين او ديوايد هم هم لا يحاولك يحسبوا يا اسماعيل متجوهون من دون الله شركهم اكبر لان تستعينوا بمن لا يقدر على ايها ثانتي الله سبحانه يقول اياك نعبد واياك نستعين فمعنى إياك نعبد فإذا نعبد غيرك وإياك نستعين فحصر للإستعانة بالله عز وجل واترك في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله قال أخوة دليل في استعانة قوله تعالى واركعون ركعتين فله صلوا وقبلوا تعالى واعوذ برب الناس الاستعاده هي طلب الحجاء اذا الى من يمنعك من من محذور ثقافه ثقافه اذا يجرى يجرى عند هذا الشيء هذا نوع من انواع الابدال هذه دعوه تستعينه الى غاء الله ان هي صعب ان تقدر ان تقدر او بيواجهني او اي شيء غير ان الله يعذب انه لا يقوموا شيء يمكن اكبر والله تعالى يقول لأنه كان رجال من الإنس يعودون برجالك من الجن قال لحظة الطاقة لأن العرب في جاهليتهم كانوا لذا نزل أخطنا يقول أحدهم أعود بشيء طلب الوقدي هاي سبيل الجن استعيدوا به في شر سبهاء قومه فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن من نزل منزل التنفطان من قوله كلمات لا يترمى كلمات فخلق لم يبرع شيء حتى يرتحل من نزله لعله قوله سهالك الأعوذ برد الفنق فارق هو الصبح رب الفارق والله عز وجل وشارك خالق الاسماع ونعوذ برب السماء فيشاء بما انا وانا يشمل جميع المخلوقات يستعين بالله من شر جميع المخلوقات قوله تعالى قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخلاس الذي تغسفه في صدور الناس من الإنة والناس أمر الله أز وجل لإستعالة برب الناس على كل الناس ياه الناس كل هذه اسماء وصفات لله عز وجل فيها تفضل ها هذا في اعاده ايحاء او غيره من اصناف الافكار يشغل الوسواس وهو الشيطان يغذي هذا الشيطان ايوه يشغل الذات ويغير اليه ويشغله الى جنون في قلب الرعب في جنون الروح الخناس kallari tahan nga kohetkaaj bahwa yung iwasmis nila kanta handikin illa nisharil waswatu khangnaas anallari iwasmis ihisugun innaas iwasmis innaas nishakti ko naka maan nari dhiyan siyapin ni wasmisun naka dhiyan siyapin ni wasmisun naka dhistahidu dhiyan nisharil قال قال لي الجن والانثى ان الله تبارك وتعالى ما تعود المتعوذ وما في مثل كلمه او ما تعود ما تعوذون به من كلمه من الايه اللهم اعوذ بك من الشر الواحد قد نشاء على تشوه هذه بعد اول وأن النوم ولكل حمام وليس في اعاده على اسمي اجعاله دي امر الكريتياله اعاده اسمي اجعاله دي امر لا يقتله الا الله لا يجوز الاعاده الا بالمانع الضروري اما الاعاده في امر يغلو عليه المخلوق هذا تجاوز من جاء الحديث الصحيح ما نافع عز في ام كلمه كان يبدل المعنى هذا الامر لا يوجد قاعده في ما نافع عز في ام كلمه نعم يجب ان الشخص يغادر خلال المشاعر واما في ابواب العقل في انواع الاجماله وصلى الله وسلم على ربيه إلى محمد وعلى أجوه صلى الله عليه وسلم